اَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من رطبه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قُلْ يُحْيِيهِ الَّذِي أَنشَأَهُ ۚ وَلَمَّا رَأْهُ صَغِيرًا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السر ம வியல் ஔபிகா திரிநாள ஐயு கமிஸ்லவும் பல வகுவல் கொல்ல குள்ளாளிம் இன்னம